قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو اعتدل استو الله اكبر الله اكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَيُنُنِّكُ لَهُما زَكَلُ مُزَه الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ <تصفيق> يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ <تصفيق> كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ <تصفيق> نَارٌ ظَالِمُونَ قَدَّ الَّذِي تَقَلَّبَ عَلَى الأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّه فِي عَمَدٍ يُمَدَّدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّه جميع الله ملك حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله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 أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمسكين ٱلَّذِينَ نَسُوا۟ صَلَٰوَٰتِهِمْ سَاهُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَٰٓءُونَ Assalamu alaykum wa rahmatullahi Assalamu alaykum wa rahmatullahi Assalamu alaykum wa rahmatullahi Assalamu alaykum